توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الرابعة عشرة من مسائل الآية الثامنة والتسعين بعد المئة من سورة البقرة عندما كان الإمام يشرح حكم من اتى عرفه بعد دفع الإمام نعم يا ولدي فماذا قال الإمام في ذلك؟ قال الإمام إن من أتى عرفة بعد دفع الإمام أو كان له عذر ممن وقف مع الإمام فليصلي كل صلاة لوقتها حسب قول ابن المواز بينما قال مالك إنه يصلي إذا غاب الشفق الصلاتين يجمع بينهما وقال ابن القاسم إن رجا أن يأتي المزدلفة ثلث الليل فليؤخر الصلاة حتى يأتي المزدلفة وإلا صلى كل صلاة لوقتها فتح الله عليك يا ولدي اذا نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام القرطبي هيا هيا بنا إلى الكتاب الجامع سبحان الله ورحمة الله الله المسألة الخامسة عشرة يا إخواني اختلف العلماء في هيئة الصلاة بالمزدلفة على وجهين أحدهما الأذان والإقامة والآخر هل يكون جمعهما متصلا لا يفصل بينهما بعمل؟ او يجوز العمل بينهما وحط الرحال ونحو ذلك فاما الاذان والاقامه فثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة باذان واحد واقامتين اخرجه الصحيح وبه قال احمد بن حنبل وابن المنذر وقال مالك يصليهما باذانين واقامتين وكذلك الظهر والعصر بعرفة إلا أن ذلك في أول وقت الظهر باجماع وقال أبو عمر لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه ولكنه روي عن عمر بن الخطاب وزاد بن المنذر ابن مسعود ومن الحجة لمالك في هذا الباب من جهة النظر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن في الصلاتين بمزدلفة وعرفة أن الوقت لهما جميعا وقت واحد وإذا كان وقتهما واحدا وكانت كل صلاة تصلى في وقتها لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى لأن ليس واحدة منهما تقضى وإنما هي صلاة تصلى في وقتها وكل صلاة صلية في وقتها سنتها أن يؤذن لها وتقام في الجماعة وقال آخرون أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة وأما الثانية فتصلى بلا أذان ولا إقامة وإنما أمر عمر بالتأذين الثاني لأن الناس قد تفرقوا لعشائهم فأذن ليجمعهم قالوا وكذلك نقول إذا تفرق الناس عن الإمام لعشاء أو غيره قمر المؤذنين فأذنوا ليجمعهم وإذا أذن أقام قالوا فهذا معنى ما روي عن عمر وذكروا حديث عبد الرحمن بن يزيد قال كان ابن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين وفي طريق أخرى صلى كل صلاة بأذان وإقامة وقال اخرون تصلى الصلاتان جميعا بالمزدلفه باقامه ولا اذان في شيء منهما روي عن ابن عمر وبه قال الثوري وعن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين باقامه واحدة وقال اخرون تصل الصلاتان جميعا بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة وذهبوا في ذلك إلى ما رواه هشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة واحدة لم يجعل بينهما شيئا وعن أبي حنيفة أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين يؤذن للمغرب ويقام للعشاء فقط وإلى هذا ذهب الطحاوي لحديث جابر وهو القول الأول وعليه المعول وقال آخرون تصلى بإقامتين دون آذان لواحدة منهما وممن قال ذلك الشافعي وأصحابه وإسحاق وأحمد بن حنبل في أحد قولي. وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد واحتجوا بما ذكر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدة منهما ولم يصل بينهما شيئا قال أبو عمر والآثار عن ابن عمر في هذا القول من أثبت ما روي عنه في هذا الباب ولكنها محتملة التأويل وحديث جابر لم يختلف فيه فهو أولى ولا مدخل في هذه المسألة للنظر وإنما فيها لاتباعه المسألة السادسة عشرة وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة فثبت عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا وفي رواية ولم يحل حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حل. وقد ذكرنا آنفا عن ابن مسعود أنه كان يجعل العشاء بين الصلاتين. ففي هذا جواز الفصل بين الصلاتين بجمع وقد سوء مالك في من أتى المزدلفة أيبدأ بالصلاة أو يؤخر حتى يحط عن راحلته فقال أما الرحل الخفيف فلا بأس أن يبدأ به قبل صلاة وأما المحامل والزوامل فلا أرى ذلك وليبدأ بالصلاتين ثم يحط عن راحلته وقال أشهب في كتبه له حط رحله قبل الصلاة وحطه له بعد أن يصلي المغرب أحب إلي ما لم يضطر إلى ذلك لما بدابته من الثقل أو لغير ذلك من العذر وأما التنفل بين الصلاتين فقال ابن المنذر ولا أعلمهم يختلفون أن من السنة ألا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين وفي حديث أسامة الذي ذكرناه آنفا ولم يصل بينهما شيئا المسألة السابعة عشر يا إخواني وأما المبيت بالمزدلفة فليس ركنا في الحج عند الجمهور واختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف بجمع فقال مالك من لم يبت بها فعليه دم. ومن قام بها أكثر ليله فلا شيء عليه لأن المبيت بها ليلة نحر سنة مؤكدة لا فرض فيما أرى وقال الشافعي إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة افتدى والفدية شاه وقال أكرمة والحسن البصري الوقوف بالمزدلفة فرض ومن فاته جمع ولم يقف فقد فاته الحج ويجعل احرامه عمره وروي ذلك عن ابن الزبير وهو قول الاوزاعي وروي عن الثوري مثل ذلك والاصح عن ان الوقوف بها سنة مؤكدة وقال حمد بن ابي سليمان من فاتته الافاضه من جمع فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة ثم ليحج قابلا. واحتجوا بظاهر الكتاب والسنة فأما الكتاب فقول الله تعالى فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك جمعا فوقف مع الناس حتى يفيد فقد أدرك ومن لم يدرك ذلك فلا حج له ذكره ابن المنذر، وروى الدار عن عروة بن مدرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع فقلت له يا رسول الله هل لي من حج فقال من صلى معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا حتى نفيد وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد أطفته قال الشعبي من لم يقف بجمع جعلها عمره وأجاب من احتج للجمهور بأن قال أما الآية فلا حجة فيها على الوجوب في الوقوف ولا المبيه إذ ليس ذلك مذكورا فيها وإنما فيها مجرد ذكر وكل قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله أن حجه تام فإذا لم يكن الذكر المأمور به من صلب الحج فشهود الموطن أولى بألا يكون كذلك والله تعالى أعلى وأعلم ولا ولا الآن فهمت يا عم أن الوقوف بمزدلف واجب على كل حاج ليلة النحر نعم يا ولدي هو ذاك بالضبط ولكن أين بالضبط يا أبي من مزدلفة؟ أقصد هل هناك مكان معين للوقوف؟ لا يا بني المزدلفه كلها مكان للوقوف الى وادي محسر وهو مكان بين المزدلفة ومنا قال صلى الله عليه وسلم عليه كل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اصبح بجمع اتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف وأين قزح هذا يا عم؟ هو موضع من المزدلفة يا بني لا حرمني الله منك يا عم ولقد زدتني فائدة وعلم وبارك فيك يا ولدي وغدا بإذن الله نكمل لقاءنا مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم